وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا بِالْفَاعِلِ لِيُدَحِّظُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَادٌ وَكَذَلِكَ حَصْف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 رَبَّنَا عَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذَنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَح وَمَن صَلَحَ مِن آفَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِ الْمَسِيئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكفر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمث ثَنَتْنَا ثُمَّ أَحْيَيْتَنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا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 دين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلاق يوم هم لا يطلقون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 كانوا هم أشد منهم قوة وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت استه مسولهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه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 وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِهِ فَقَدْ آمَنَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَلُونُ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 من عمى سئا فلأ يجزى إلا مثلها ومن عمى صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب Oya Qawm ma li Adعoكم ili Nagaat Watadaroonani Ili al-Nar Tadaroonani Likkarabillah Waushrik Bihima Laihsali Bihima Al-Nar Waana Adعoكم Ili Al-Nar Al-Nar al أنما دعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما عدنا إلى الله وأنما عدنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَوَقَ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذاب النار يؤرضون عليها بجوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النهاية Makrifah, dia akan berkata, Allah akan mengampun bagi mereka yang beriman. Dia akan berkata, Allah akan mengampun bagi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 إلى خزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عن يوم من العذاب قالوا أ ولم تكف تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا فلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعل الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد جاءت إلى موسى الهداة وأرسلنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذابك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسير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 والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم ما لتكون شيوخا ومنكم من يتغف من قبل ولتبلغ أجله مسموم ولا أن لكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ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 وقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا أما بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بما كنتم تفرحون في الأرض بظهر الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبوا أبا جهنم خالدين فيها فذئسمت والمتكبرين فاصبر إن وَأَنْزَلَ اللَّهُ حَقًّا فَإِنْ مَرِئْنَاكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُذُّهُمْ أَوْلَى فَيُنْكَفَ إِلَيْنَا يُرَدُّونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَذِلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَفْنَا عَلَنْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا أَتَى الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأمعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها ممافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَر مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَوْلَى وَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَقَضَىٰ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بَأْسَنَا قَالُوا أَمَنَّا تَغَوَّ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا أُبْصِرُوا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَاسِ رَاهُ لَكَ الْكَافِرُونَ